يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحو في المجالس إذا قيل لكم تفسحو في المجالس ففسحو يفسح الله لكم وإذا قيل شزو فإن شزو يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين الذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير.